فرأت الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفلا.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 أولئك على مدن الضبهم وأولئك هم المصلحون واتبعوا ما تسل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملتين بباب لها روث وما روث وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تسخر فيتعلمون منهم ما يتفقون به بين المرء وزوجه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 ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تسل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة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 وَمَهُمْ بِضَارٌ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَبْطُلُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ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 يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروس وماروس وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون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 وَمَن يَسْطُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا والشمس والقبر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تسجدوا في الأرض بعد إسلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقظ ما يأففون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا أَللَّهِ نَاجِرُبِ الْعَالَمِينَ رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ فَقَالَ مُوسَى مَا جِئْتُ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إنما فعلوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أفاحتبتم أنما خلقناكم عبثا بهه أفاحتبتم خلقناكم مع بهه وأنكم إليه لا ترجعون فتعالوا الله الملك الحافظ لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يجعل مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إله كل واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واقب إلا من خطف القطفة فأسبعه شهاب تاقب وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ليستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفسوا لَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى كِتَابًا أُنْزِلَ من بَعْدَ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا جَاءَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ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 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن من أقطار السماوات والأرض فأنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُرسل عليكَ ما شواظٌ من نارٍ ونحاسٌ فلا تَصِيرانَ فَبِأيِّ آلٍ رَبَّكُمَا تُكذبانَ لو أنزلنا هذا القرآن على جبريل رأيته خاشعاً متصدّياً من خشية الله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 وَالَّذِينَ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوا هُمْ رَهَقَاء وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنُّوْنَ مَالَ لِيَدَعَتَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ لَمَثَلَ السَّمَاءَ فَوْجَدْنَا هَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّكُمْ لَا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَمَاءِ فمن يستمع الآن يجد لَهُ شهابا رصدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقد ومن شر نساتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواك الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس